وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا فِي سبيل اللَّهِ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء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 مَن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَئَبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها